لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قومًا عشقرًا لو بلدة طيبة بلدة طيبة رب نضر رَضُفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَانِ نَذُواتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ ذلِكَ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بِمَا كَفَرُوا هَلْ نُجَازِي وَجَعَلْنَا بينهم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرى ظاهرة وقدرنا فِيهَا سيروا فِيهَا وَقَدَّرْنَا ஜிநிபரங்க பிங்கூலிய قُل رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنْفُسَنَا بَجَعْ عَنَّا وَامْحِ عَنَّا ذَنْبَنَا كُلًّا مَّا سَبَقَ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد وقد قدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۖ اُدْعُ الذِّي نَزَعْتُم مِّن دُونِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ نَفْسٍ قَال ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ فِي هِمَمِهِمْ وَمَا وَمَا لَهُمْ لَهُمْ مِنْ شِرْكٍ மேலி மீலூமி உ